وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَنَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَنُومِينَ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 ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعل الله نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العنقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين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 وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ عَلَى ذَهَبٍ بِهِ لَقَادِرٌ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِنٍ وَأَعْنَابَ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْهُ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلآكِنِينَ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 فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكه ما سمعنا بهذا في آبائكم إنا إن هو إلا رجل به جنة فتربص به حتى حين قال رب صرني بما كذبون فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفرت النور فاسلك فيها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 فإذا استويت آتَ ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزل لي منزلا مباركا فِي خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفنا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا؟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 فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجنها وما يستأخرون ثم ارسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ثُمَّ أَرْسَلَ مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مبين.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 وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي زرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت له اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبارئ Wszystkie te osoby, نَحْنُ są هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا tego, إلا أَسَاطِيرُ الأولين. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفنا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفنا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون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 حتى żebym mógł się zająć, abym mógł się zająć, abym mógł się zająć, abym mógł się zająć, abym mógł się zająć, abym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 تلفح وجوههم النار وهم فيها كانحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين Rabbna أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا واضحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بِمَا صبروا أنهم هم الفائزون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 الزانيه والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين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 والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرؤوا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاثبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم INNA na lady na u bil iwki rusbatum il kumla tachsebu hu sharon lakum bel huachayron lakum bikulimri im minal ithmi walla vita walla kibara hum inhumla hu azebun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 ولا ja, tali, ulu, faldu, li mien, kum wasarati, aj, utu, uli mesakina, uli muħadżirina, kisa, birilla, uli إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وارجلهم بما كانوا يعملون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 وقل للمؤمنات يقبضنا من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربنا بخمورهن عن جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهم أو بعولتهن أو أبناء بعولتهن او إخوانهن أو, اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين او التابعين غير اولي الاربعه من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن نبي ارجلهن يعلم ما يخفين من زلاتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وايمانكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم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 ومن يكرهن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والارض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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِعَةٍ يَحْسَبُهُ الزَّمْآنُ مَاءً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 ويصرفه عما يشاء، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبارة لأهل الأبصار، والله خلق كل دابة مما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 لقد أرزلنا ايات المبينات والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ويقولون امن بالله و بالرسول ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمْ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلِ أُنَاهُكَ هُمُ الظَّالِمُونَ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 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تَقْسِمُوا طَاعَةً مَعْرُوفًا إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُهُ تَهتَدُو وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إلَّا الْبَلاَغُ الْمُبِينُ وَأَعْدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا سَتَخْلِفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَا يُمْكِنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْ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 يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبنوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صناة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صناة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن وطوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وَإِذَا بَلَغَ الأطفال منكم الحلم فَلْيَسْتَأْذِنُوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم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 وَالتَّخَذُونَ مِنْ دُونِهِ آلهَةَ الَّا يَخْلُقُونَ شَيْئَ وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرَّ وَلَا نَفْعَ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتَهُ وَلَا حَيَاتَهُ وَلَا نُشُرَّ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهَاذَا إِلَّا إِفْكُ الْإِفْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ أَخَرُ نَفْقَدْ جَاءُ ظُلْمَه وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى لا عليه بكره واصيل قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض إنه كان غفورا رحيما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 لفضيله الدكتور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 وَإِذَا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك سبورا لا تدعوا اليوم سبورا واحدا ودعوا سبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون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 قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء ولكن ما اتعتهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما برا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا